ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد كثيرا طيباً مبارك فيه والصلاة والسلام الأتمان على يبي الهدى وإمام الورى سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه وبعد أيها الإخوة الكرام فمرحاً بمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينعقد هذا المجلس الشهري بعون الله تعالى وتوفيقه المجلس الحادي والثلاثون من مجالس مدارستنا لكتاب مختصر التحرير في أصول فقه الإمام أحمد رحمه الله للشيخ الإمام محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي المشهور بابن المجار رحمة الله تعالى عليه في هذا اليوم السبت العاشر من شهر القعدة الحرام سنة 45 وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بعدما تم لنا في مجلس الشهر المنصرم مدارسة باب المجمل ضمن أبواب دلالات الألفاظ فمجلس اليوم بإذن الله تعالى منعقد للحديث عن باب المبين ومسائل البيان وما يتعلق به وهو ذو صلة وثيقة بما تقدمت دراسته في مجلس الشهر المنصرم سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله باب المبين يقابل المجمل ابتدى رحمه الله تعالى بتعريف المبين والبيان والمبين والألفاظ ذات الصلة تقدم في مجلس الشهر المنصرم أن البيان يقابل الإجمال وإذا كان الإجمال واقعاً في الشريعة وفي نصوصها على الصحيح من أقوال أهل العلم خلافاً لمن شذ وتقدم بيانه والرد عليه إذا تقرر أن الإجمال وارد في نصوص الشريعة فإن البيان متعلق به وبغيره بمعنى أن البيان في الشريعة في النصوص يأتي بياناً للإجمال ويأتي بياناً لابتداء بلا إجمال كما سيأتي في كلامه رحمه الله تعالى فابتدأ بذكري تعريفه فاختصر جملة من التعريفات والتقسيمات بقوله المبين يقابل المجمل اسم المفعول من الفعل بين يبين وهو مبين هذا وصف للدليل المبين وصف للفظ النص الشرعي فإذا كان يوصف بالمجمل ما لا يفهم معناه من ألفاظ النصوص فإن مقابله مما فهمه معناه من ألفاظ النصوص يسمى مبينة فالمبين هو ما كانت ألفاظ النصوص فيه واضحة بينة لا تحتاج إلى بيان من غيرها فإذا المبين اسم مفعول من الفعل بين والمراد به هنا وصف النص الشرعي وصف ألفاظ النصوص سواء كانت من آيات القرآن أو من أحاديث السنة قال فهو يقابل المجمل يقابله في ماذا في تعريفه وفي تقسيمه فإذا عرفت المجمل هناك ما احتمل معنيين فأكثر على السواء ماذا ستقول في المبين ما دل على معنى معين من غير إبهام وهكذا فما أوردت هناك في المجمل من تعريف تريده هنا في مقابله في المجمل وهناك أيضا كما قال في التقسيم إذا كان المبين مقابلا للمجمل فإن المجمل كما يكون أيضا في مفرد ومركب والمفرد حرف واسم وسيكون في القول والفعل فكذلك المبين يكون مفردا ومركبا ويكون في قول وفي فعل كما سيأتي في كلامه فالمبين يقابل المجمل في التعريفات وفي التقسيمات وبناء على هذا نصدر الحديث بما اختتمنا به مجلس الدرس المنصرم وهو أن الكلام عن البيان والحديث عنه يأتي في مدخل عظيم صدر به الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كتابه العظيم الرسالة الذي هو نواة التأليف في أصول الفقه في الإسلام وهو رحمه الله تعالى واضع هذا العلم ومؤسس بنيانه ثم اتسع من بعده إلى ما شاء الله فمن تصفح كتاب الرسالة وجده رحمه الله تعالى لا يبتدئ بشيء بعد مقدمته قبل البيان وقال رحمه الله إن البيان اسم جامع لأمور متفقة الأصول متشعبة الفروع وشرع رحمه الله باب البيان الأول باب البيان الثاني وجعل كل دلالات الألفاظ بيانا فالعام بيان وتخصيصه بيان وأدلة الشريعة التي تأتي بذكر بعض الأحكام بمختلف دلالات الألفاظ أمرا ونهيا كل ذلك جعله بيانا في الشريعة بيان ماذا؟ بيان الأحكام للمكلفين بيان الدين والشريعة والحلال والحرام ووظيفة الفقيه بدراسة علم الأصول أن يعرف مفاصل ذلك البيان وأن يمسك بزمامه وأن يعرف مداخله ومخارجه فجعل وظيفة علم الأصول قائمة لتحقيق معنى البيان وقوله رحمه الله إنه أمور متفقة الأصول متشعبة الفروع يريد أن البيان ذو مراتب مختلفة متفاوتة فمن البيان ما هو واضح يفهمه كل من يقرأ النص ويسمعه ومنهما يحتاج إلى تدبر وحديث إن من البيان لسحرى كما في الصحيحين يدل على تفاوت مراتب البيان لقوله إن من البيان لسحرى ومنه ما ليس كذلك والمقصود بالسحر في البيان هنا شدة تأثيره وسطوته على القلوب والعقول والأسماع فإذا البيان ليس بدرجة واحدة ويشهد لهذا أيضا نصوص الشريعة التي يتفق الأصوليون على أنها في قوة دلالتها ليست بمرتبة واحدة فمنها القطع ومنها الظني ومنها ما يحتمل والمحتمل أيضا مراتبه متعددة ليس بمرتبة واحدة وتعريفات البيان أو إطلاقاته ستأتي في كلام المصنف في رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويكون في مفرد ومركب وفعل سبق إجمال وفعل سبق إجمال أو لا. ويكون في مفرد ومركب ما هو البيان؟ يأتي البيان مفردا ومركبا كما أن الإجمال كان مفردا ومركبا قلنا الإجمال يأتي في حرف مثل الواو وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون هل الواو هذه عاطفة أو الواو استئنافية ويختلف فيها المعنى وأنت تجد هذا واضح في كثير وامسحوا برؤوسكم الباهون للصاق أو للتبعيض محتملا فهذا يحتاج إلى بيان سواء كان في حرف أو كان في كلمة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة تقول القرؤ هنا الحيض أو الأطهار هذا إجمال في مفرد والمفرد سواء كان حرفا أو اسما ويأتي مركبا كما كان الإجمال مركبا وتقدمت أمثلته حتى يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح هل هو الزوج أو الولي فكما كان الإجمال مركبا يأتي البيان مفردا ويأتي مركبا مركبا يعني في جملة في سياق فيتضح به إجمال أو يأتي البيان ابتداء قال رحمه الله ويكون في فعل يعني لا يشترط أن يكون البيان قولا بل البيان كما سيأتي أيضا بعد قليل منه قول ومنه فعل وستأتي المفاضلة أي النوعين أقوى في البيان القولي أم الفعلي لكنه أشار إلى أن البيان ربما كان فعلا أما صلى عليه الصلاة والسلام على المنبر كما في حديث أبي سعيد وأدى أفعال الصلاة حتى إذا جاء إلى السجود نزل القهقرة فسجد في أصل المنبر فكان بيان بفعله للصلاة وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي هذا البيان والفعل يقابل البيان القولي في الصلاة بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي يقابل البيان القولي في تعليمه المسيء صلاته عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ثم اركع إلى آخره فبين قولا وبين فعلا عليه الصلاة والسلام فيكون البيان قوليا ويكون فعليا قال سبق إجمال أو لا يعني لا يشترط في البيان أن يكون مبينا لمجمل بل هو أعم فيأتي بيان لابتداء لم يسبقه إجمال مثل الحمد لله رب العالمين هذا بيان هل سبقه إجمال جاءت الآية بيانا لها الجواب لا وما بكم من نعمة فمن الله والله بكل شيء عليم إن الله على كل شيء قدير هذه أدلة وأمثلتها كثيرة تأتي بيانا وإذا سئلت في تصنيف هذا الدليل أو هذا اللفظ من النص الشرعي أمبين أو مجمل إيش تقول مبين. ستقول مبين فتقول أين إجماله الذي بينه تقول لم يسبقه إجمال ما فائدة هذا فائدة هذا أن يرد إرادʖ على بعض التعريفات تحصر تعريف البيان فيما سبقه إجمال فيأتي هذا إرادا عليه كما قال الماوردي رحمه الله قال جمهور الفقهاء قالوا يعني في تعريف البيان إظهار المراد بالكلام الذي لا يفهم منه المراد إلا به اظهار المراد بالكلام الذي لا يفهم المراد إلا به يعني كلام لا يمكن أن تفهمه إلا ببيان فتوقف عليه الفهم فإظهار المراد بالكلام الذي لا يفهم المراد به يعني المجمل إلا منه إلا من هذا البيان فورد على هذا التعريف يعني حتى لما قال السمعاني رحمه الله في القواطع قال وهو أحسن من جميع الحدود فورد عليه أنه قصر تعريف البيان هنا على بيان المجمل ولم يرد عليه ولم يدخل في التعريف البيان الوارد ابتداءً ويرد عليه أيضاً بيان الفعل فإنه غير داخل في التعريف لأنه قال إظهار المراد بالكلام الذي لا يفهم منه المراد إلا به على كل حال فإذا البيان يأتي مركباً ومفرداً ويأتي فعلاً ويأتي قولاً سواء سبقه إجمال أو لم يسبقه إجمال نعم أحسن الله أوريك قال, قال رحمه الله والبيان يطلق على التبيين وهو فعل المبين وعلى ما حصل به التبين وهو الدليل وعلى متعلقه وهو المدلول فبنظر إلى الأول إظهار المعنى للمخاطب وإلى ثان الدليل وإلى ثالث العلم عن دليل هذه إطلاقات إطلاقات مصطلح البيان عند الأصوليين. فإذا وردت كلمة بيان فإنها اصطلاحا ترد على الإطلاقات الثلاثة التي أشار إليها المصنف رحمه الله وهذا التقسيم منه لطيف لأنه فرع على ذلك تعريفات الأصوليين للبيان فحتى لا تفهم أنها تعريفات متناقضة أو متفاوتة قال لا البيان يطلق باعتبار كذا وباعتبار كذا وباعتبار كذا فمن نظر إلى هذا الاعتبار عرفه بكذا ومن نظر إلى كذا عرفه بكذا أضرب لك مثالا جاء الأمر بالحج وبإقامة الصلاة وبإخراج الزكاة كلها كانت مجمل ولله على الناس حج البيت لو كنت صحابيا وجاءت الآية هيا تفضل حج ماذا ستفعل ما تعرف أنت تنتظر بيانا جاءك الأمر أقيم الصلاة تفضل أقيم الصلاة لن تعرف حتى يردك بيان وآت حقه يوم حصاده تفضل أخرج زكاة خضروات الصدقة فيها ما تعرف حتى يأتيك البيان جاء البيان الآن لما قال عليه الصلاة والسلام مثلا في الزكاة فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر هذا بيان لقوله وآت حقه يوم حصاده قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء يسمى بيانا صح؟ قوله يسمى بيانا إذا هذا الدليل الذي حصل به التبيين يسمى بيانا طيب وأيضا تبيينه صلى الله عليه وسلم لما قام مصعد المنبر وصلى فعله هذا يسمى بيانا إذن سواء كان التبيين الذي هو توضيح المعنى يسمى بيانا أو كان دليل الذي حمل ذلك البيان يسمى أيضا بيانا وحتى محل الإجمال الذي وقع عليه البيان وهو المدلول يسمى بيانا فكل ذلك يسمى بيانا ولا تناقض لكنه باعتبارات قال رحمه الله البيان يطلق على التبيين قال إيش التبيين هو فعل المبين صلاته صلى الله عليه وسلم بيان وحجه بيان وبيعه وشراؤه بيان ونكاحه بيان بيان لماذا؟ بيان لكل ما جاء في الشريعة من مشروعية تلك القضايا جاءت مشروعية الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفعله المروي ثابت عنه صلى الله عليه وسلم في كل تلك الأبواب تعتبر بيانا لتلك القضايا كلها ففعله تبيين إذن قال فعل المبين الذي وقع به البيان يسمى بيانا فصلاته بيان وحجه بيان وطوافه بيان صلى الله عليه وآله وسلم والدليل الذي يحكي فيه الصحابة ذلك القول أو ذلك الفعل يسمى بيانا قال يطلق البيان على التبيين وعندئذ سيكون اسم مصدر كالسلام بمعنى التسليم قال الله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما فأنت تقول السلام عليك يا رسول الله هذا سلام منك فالسلام والتسليم يأتي بمعنى واحد أحيانا فالسلام بمعنى التسليم الكلام بمعنى التكليم. فعندئذ يقول البيان ها هنا اسم مصدر والنوع الثاني قال أو الإطلاق الثاني على ما حصل به التبيين وهو الدليل وتقدم هذا كل دليل آية أو حديث حملت بيانا فيسمى هذا الدليل بيانا أما الثالث فقال وعلى متعلقه يعني محله الذي وقع عليه البيان قال وهو المدلول وعندئذ هو المبين الذي كان إجمالا فوقع عليه البيان قال فبنظر إلى الأولى ما هو إطلاق البيان على التبيين الفعل الذي وقع به المبين فبنظر إلى الأول سنعرف البيان بماذا إظهار المعنى للمخاطب وهذا تعرف أبي الخطاب وابن عقيل إظهار المعنى للمخاطب وإلى ثاني ما هو النظر إلى الثاني الإطلاق الثاني على ما حصل به البيان التبين وهو الدليل وإلى ثاني الدليل وهذا تعرف التميم من الحنابل قال الدليل المظهر للحكم فعرف البيان بأنه دليل وأبو الخطاب بن عقيل عرف البيان بأنه إظهار المعنى التبيين قال وإلى ثالث يعني وبالنظر إلى الإطلاق الثالث العلم عن دليل وهو تعرف بعضهم العلم الحاصل عن دليل فجعلوا محصلة البيان وأثره عند المكلف بأنه علم وقع له بمراد الدليل جعل ذلك بيانا فإذا هي إطلاقات ثلاثة إما أن يطلق البيان على الفعل الذي وقع به التبيين أو على الدليل الذي جاء فيه البيان أو على المحل وهو المدلول المبين الذي كان مجبلا فتبين كل ذلك يسمى بيانا وجاءت عليه التعريفات نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ويجب لما أريد فهمه هذه مسألة هل كل مجمل في نصوص الشريعة يجب بيانه للمكلفين الجواب لا إلا ما تعلق به التكليف طيب ماذا لو جاء إجمال في نص لا تكليف فيه مثل ماذا مثل الحروف المقطعات في أوائل السور؟ فإن على القول الراجح أنها مبهمات الله أعلم بمرادها إذن هي مجملة ما معنى ألف لام م ما معنى كاف ها يا عين صاد ما معنى حاميم عين سين قاف أقاويل للمفسرين وبعضها مروي أو منسوب إلى بعض أئمة السلف لكن الراجح في ذلك كله أن الله عز وجل ذكر ذلك تحديا للعرب وتعجيزا لها فيما تميزت به على سائر الأمم في زمانها وهو اللسان والبيان والفصاحة والبلاغة والكلام الذي تحدث به العرب وضراها من الأمم فجاء معجزا لها بمثل هذه الحروف المقطعات طيب لا تكليف في تلك الحروف فما الحرج أن تبقى مجملة إلى يوم القيامة أبد الدهري لا إشكال لأنه لا يتوقف عليها تكلفة يرتبط عليه تشويش على المكلف وعدم معرفة المراد به من خالقه سبحانه وتعالى ومثل بعض ما يأتي في ثنايا القصص والأخبار من التفاصيل التي لا يتعلق بها تكليف كم عدة أصحاب الكهف ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة قال الله تعالى سيقولون ثلاثة رابع كلبهم يقولون خمسة سادس كلبهم يقولون سبعة وثامن كلبهم قال قبلها رجما بالغيب هذا كله لا تكلف فيه فأن يبقى مجملا لا إشكال فيه هذا مثال لما لا يتعلق به التكليف يعني إن عرفت أنهم ستة أو سبعة أو ثمانية قل ربي أعلم بعدته ما يعلمهم إلا قليل فأن يبقى مجملا ولا يفهم معناه ليس في هذا حرج ولا إشكال قال بينما ما يراد إفهامه يعني للامتثال به وعمل المكلف فهذا لا يبقى مجملا بل لا بد فيه من بيان وإلا كان خللا تتنزه الشريعة عنه ولا يبقى في نصوص الشريعة كتابا أو سنة شيء من النصوص يبقى مجملا لا يفهم المراد به نعم. أحسن الله عليكم قال رحمه الله ويحصل بقول وفعل ولو كتابة أو إشارة طيب. ما يحصل به البيان أو أنواع البيان قال بقول وفعل كتابة وإشارة أما القول فكثير جدا في نصوص الشريعة وله أمثلة كثيرة فكل بيان من الكتاب بالكتاب أو من السنة للكتاب هو بيان من الشريعة تبين به أمور يحتاجها الناس فمن ذلك بيان صفة الصلاة في حديث المسيء صلاته وفي أيضا أنصبة الزكاة وفي ما يتعلق بالصلاة وفي ما يتعلق بالصيام كل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام القولية في باب الأحكام والعبادات وسائر التكاليف هي من البيان القولي وكذلك نصوص القرآن العزيز يعني لما قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بطرا فسألوا عن لونها قال صفراء فاقع لونها تسر الناظر هذا بيان بالقول ومثل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الزكاة في مسقة السماء العشر وغيرها كثير بيان بالقول وأما بالفعل فأيضا واقع كثيرا كالصلاة والحج فإنه يقع به البيان ينص على هذا الأصوليون لأن بعضهم يخالف فيه وهم قلة ومنهم الإمام أبو الحسن الكرخي الحنفي رحمه الله يرون أن البيان بالفعل لا يقع نعلن بذلك بأمور أن البيان بالفعل يطول وإذا طال قد يتأخر بيانه للمكلف فيقع في حرج وأنه لا حاجة إليه مع إمكان البيان القولي وكل ذلك مردود بوقوعه في الشريعة أمثلة ظاهرة وقع بها البيان الفعلي كما تقدم كالصلاة والحج والطواف وأمثلته كثيرا وفعل ولو كتابة جعل الكتابة نوعا من جنس الفعل فإنه صلى الله عليه وسلم كتب كما في كتاب الزكاة وكتاب الدية فيها الأنصبة والمقادير وقال اكتب لي أبي شاه في حديث فتح مكة عليه الصلاة والسلام قال أو إشارة يعني حتى الإشارة يقع بها البيان ومن أشهر أمثلته التي يضربها الأصوليون الفقهاء حديث عدة الشهر قال عليه الصلاة والسلام الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقبض صلى الله عليه وسلم الإبهام في الثالثة يقصد تسعة وعشرين يوما فإذن يقع البيان قولا وفعلا وكتابة وإشارة وأمثلته متعددا أحسن الله إليكم قال رحمه الله والفعلي أقوى وبإقرار على فعل طيب. والفعلي أقوى هذه جملة معترضة نرجئها قليلا قال في آخر جملة وبإقرار على فعل يعني يقع البيان بالإقرار كما يقع كما يقعو بالقول والفعل والكتابة والإشارة يقع البيان بالإقرار ويكون هذا منه صلى الله عليه وآله وسلم بيانا وأمثلته متعددا لما رأى قيس بن قهد يصلي ركعتين بعد الفجر فسأله فأخبره أنهما سنة الفجر سنة الفجر لم يكن صلىها قبل فأقره عليه الصلاة والسلام فهذا بيان بمشروعية ذلك وجوازه لما سأل الجارية أين الله قالت في السماء فأقرها رسول الله عليه الصلاة والسلام قال اعتقها فإنها مؤمنة كان هذا إقرارا بما تضمنه جوابها من علو الله عز وجل وكونه في السماء تبارك وتعالى هذا إقرار ويقع منه أمثلة كثيرة وشواهد يستدل بها الفقهاء على بيان وقع منه صلى الله عليه وآله وسلم قال رحمه الله في الجملة المعترضة والفعلي أقوى جاء في سياق قوله ويحصل بقول وفعل ولو كتابة أو إشارة والفعلي أقوى مماذا من, من القولي البيان الفعلي أقوى من القولي سواء كان الفعل فعلا يحكيه الصحابة أو كان الفعلي كتابة أو كان إشارة قال أقوى أقوى من البيان القولي في ماذا البيان الفعلي أقوى من البيان القولي في ماذا؟ يعني قام النبي عليه الصلاة والسلام فصلى أمام أصحابه وقال لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي وهم يشاهدونه كيف يصلي يقول هذا البيان أقوى مما لو قال اقرأ واركع وفعل واصنع أن يشرح بالقول أن يبين بالقول بيانه بالفعل أقوى نعم أقوى في بيان الصفات والهيئات والكيفيات البيان بالفعل أقوى ليش أقوى؟ لأن المشاهدة أدل من القول وليس الخبر كالمعاينة وليس رائن كمن سمع فمن يرى ويشاهد ويعاين أقوى في أن يفهم المراد فأدل على المقصود بالفعل ثم هو أسرع إلى الفهم وأثبت في الذهن هذه ثلاثة أمور في البيان الفعلي أنها أدل على المقصود وأسرع في الفهم وأثبت في الذهن من القول بينما القول قد يتفاوت الناس في فهم العبارة أو يقول قولا فيفهمها أحدهم على معنى والثاني على معنى بخلاف دلالة الفعل فإنها واضحة لا تحتمل كما يحتمل القول طيب هذا الإطلاق في تقوية البيان القولي بيان البيان الفعلي على القولي هو بهذا الاعتبار لكن الصحيح أن البيان القولي أقوى من الفعلي باعتبار آخر ما هو البيان القولي أقوى من الفعل من أي جهة جميل في الدلالة على الحكم البيان القولي أقوى أن يدل على الوجود أو استحباب أو كراها لكن في التفاصيل والهيئات والكيفيات البيان الفعلي أقوى وهذا هو التحقيق مسألة المفاضلة بين البيان بالقول والبيان بالفعل البيان القولي أقوى في الدلالة لما؟ لأنك تحتكم إلى لفظ ولللفظ قواعد وأدوات فطبق عليها القواعد تصل إلى النتيجة أمر يدل على الوجود إن صرفته إلى الاستحباب فعليك بالقرينة لكن الأفعال حمالة أوجه قام عليه الصلاة والسلام ففعل كذا يحتمل إيجابا واستحبابا وإباحا مجرد الفعل لا يدل على حكم نعم الفعل موضح للكيفية يعني صلى على المنبر عليه الصلاة والسلام فقام وركع ورفع وسجد لكنك لا تستطيع من هذا الفعل أن تقسم ذلك الفعل ما منه واجب وما منه ركن وما منه مستحب لكن ذلك يؤخذ من البيان القولي يضاف إلى أن البيان الفعلي يحتمل أن يكون خاصا به عليه الصلاة والسلام ألم يقل لا تستقبل قبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ثم يحكي ابن عمر رضي الله عنهما أنه راقى يوما على بيت حفصة رضي الله عنها فراه يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة فمن الاحتمالات الواردة على الفعل هذا على الفعل النبوي الخصوصية به عليه الصلاة والسلام هذا وارد لا تستطيع أن تقول لا تستقبل القبلة بغاية ولا بول ولكن شرق وأغرب أن هذا محمول على الخصوصية هو خطاب فالبيان القولي آكد وأقوى في الدلالة على الحكم والبيان الفعلي أقوى وأكد في الدلالة على الصفة والكيفية والهيئة وبالتالي يجمع الفقهاء النوعين من البيان قولاً وفعلاً في كل مسائل الأحكام التي يبحثونها ويقررونها ثم تستخرجون منها الأحكام بحسب ما يصل إليه اجتهاد العلماء والفقهاء رحمة الله عليهم جميعاً أحسن الله أريكم قال رحمه الله وكل مقيد من الشرع بيان هذه مسألة كما قال كما قال المصنف رحمه الله في أصل المختصر في التحرير هذه مما ذكرها الإمام الطوفي في المختصر في مختصره للروضة كل مقيد من الشرع بيان كل تقييد جاء في الشريعة يسمى بيانا ومثل لذلك بأمثلة قال كترك لما أمر به يترك صلى الله عليه وسلم فعل شيء ورد عنه أنه أمر به مثل ماذا؟ يعني أمر الله عز وجل بالإشهاد عند البيع قالوا أشهدوا إذا تبايعتم ثم يثبت عندنا أنه صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد واشترى ولم يشهد فكيف تفسر هذا الترك؟ تفسروا بأنه بيان بيان بأن ذلك الأمر وأشهد ليس على الوجوب فإذا تركه صار بيانا هو تقييد لذلك الأمر هذا مثال لتقييد في الشريعة يصلح أن يندرج في أنواع البيان ومنه أيضا كما قال رحمه الله تعالى في هذه العبارة السكوت بعد السؤال عن الحكم لما جاءت امرأة سعد إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعدما مات سعد بابنتيها قالت يا رسول الله هاتاني بنت سعد لم يترك لهما أبوهما مالا وحكت ما يتعلق بهما وما الذي يستحقانه من ماله رضي الله عنه فسكت عليه الصلاة والسلام ولم تكن قد نزلت آيات المواريث بعد وأمهلها وأنظرها حتى يأتي حكم الله ثم نزلت الآية يصيكم الله في أولادكم كسمة المواريث فدعاها فحكى لها ما جاء به الوحي السكوت ها هنا بيان ثم جاء التقييد بعد ذلك قال وكل مقيد من الشرع بيان صلى عليه الصلاة والسلام التراويح جماعة بأصحابه ليلة وتركها التي بعدها ثم صلى في الليلة الثانية وتركها التي بعدها ثم صلى في الليلة الثالثة وتركها في التي بعدها وقال أما إنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فترك بعد ما فعل هذا بيان ومقصود منه عدم الإيجاب ولا الإلزام بذلك كما بيّن صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الله عليكم قال رحمه الله والفعل والقول بعد مجمل إن صلاحا واتفقا طيب هذه مسألة فيها تقسيم لطيف كيف نصنع إذا جاء البيان بالقول مع البيان بالفعل ما موقفنا ستقول إما أن يتفق البيانان أو يختلف، صح؟ هل في نوع آخر؟ ما في طيب فإذا اتفق البيانان فلا إشكال إذا اتفق البيانان القولي والفعلي مثل أقيم الصلاة ثم وجدنا بيانا بفعله عليه الصلاة والسلام وبيانا بقوله بيانا بقوله كما في حديث المسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها حتى تقضيها إيش هذا؟ هذا بيان قولي فيه تفصيل أفعال الصلاة و وأركانها على الترتيب ببيان قولي ولما صعد المنبر عليه الصلاة والسلام وصلى وجاء للسجود فنزل القهقرة وسجد في أصل المنبر قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاة هذا بيان بالفعل فإذا اجتمع البيانان واتفق فلا إشكال يبقى السؤال أيهما هو المبين للمجمل السابق منهما الأول منهما هو المبين والثاني تأكيد إذا اتفق فالأول هو المبين والثاني تأكيد طيب وإذا اختلف إذا اختلف يأتي البيان القولي مختلفا عن الفعلي إذا اختلف فهذه صورة ثانية والتي قررها المصنف في هذه الجملة نعم والفعل والقول قال والفعل والقول بعد مجمل إن صلاحا واتفق إيش يعني إن صلاحا إن صلحا بيانا للمجمل واتفقا يعني لا خلاف بينهما في البيان نعم قال إن صلحا واتفقا فالأسبق إن عرف بيان والثاني تأكيد طيب هذه الصورة الأولى وهي واضحة لا إشكال نعم قال وإن جهل فأحدهما جهل ماذا؟ الأسبق جهل الأسبق منهما فلا إشكال أحدهما سيكون توكيدا والثاني أحدهما سيكون بيانا والثاني تأكيداً قرر المسألة لنا بعض الأصوليين جزم فقال حتى لو جهن التاريخ فالبيان القولي يعتبر هو المبين والفعلي مؤكد وليس العكس وبعضهم عكس فالمصنف رحمه الله انتهى إلى أنه إلى سبيل إلى الجزم بل يبقى الأمر هكذا أن أحدهما سيكون مبيناً والآخر توكيدا نعم قال وإن لم يتفق هذه الصورة الأخرى إذا اختلف البيان القولي عن الفعلي كيف يعني؟ ضرب مثالا قال كما لو طاف صلى الله عليه وسلم في الحج قارنا مرتين طواف عمر وطواف حج وسأل سائل, سائل عن الطواف للقارن فأفتاه بطواف واحد مثال افتراضي مثال افتراضي ليش لأن الحج إجمال ولله على الناس حج البيت ووقع البيان بحجته صلى الله عليه وسلم فعلا كما رواه الصحابة وقولا كما كان يسأل فيفتي ويجيب عليه الصلاة والسلام هب أنه حج قارناً فطاف مرتين طواف للعمرة وطواف للحج إذن ستقول القران كالتمتع له طوافان طواف عمرة وطواف حج ولما سأله سائل أنا حاج قارن كيف أفعل فأفتاه بطواف واحد فعندئذ أنت أمام صورة فيها بيانان لمجمل واحد وهو الحج لكن البيان القولي يقول طواف واحد ولا بيان الفعلي يفيد طوافين فما الموقف؟ أي البيانين يقدم؟ ما الموقف؟ ما قال قبل قليل البيان الفعلي أقوى؟ ما قال قبل قليل الفعلي أقوى؟ هنا جعل المبين هو القولي هو المقدم اعتبر الحكم في البيان القولي لما؟ لأنه يمكن أن يحمل فعله على الاستحباب أو الخصوصية اقرأ وإن لم يتفق قال وإن لم يتفق كما لو طاف صلى الله عليه وسلم بعد آية الحج قارنا مرتين وأمر قارنا بمرة فقوله بيان وفعله ندب أو واجب مختص به, مختص به. نعم سواء كان البيان القولي واقعا قبل الفعلي أو بعده لما؟, لما تقدم قبل قليل لما قلنا لقوة دلالة البيان القولي بنفسه أما الفعلي فيفتقر إلى اقتران اللفظ القولي به هذه المسألة خلاف لبعض الأصوليين كبل حسين البصري فإنه في هذه الصورة قال المتقدم منهما هو البيان فإن كان القولي متقدما فهو البيان وإن كان الفعلي متقدما فهو البيان وإليه الاحتكام والثاني أول أو يعتبر بحاجة إلى بيان إلى جواب نعم. أحسن الله عليكم قال رحمه الله ويجوز كون البيان أضعف دلالة المقصود بضعف الدلالة هنا القطعية والظنية في الثبوت هل يجوز أن يكون البيان ظنيا والمجمل قطعيا يعني أن تكون الآية القطعية مجملة ويأتي بيانها في أحاديث أحد نعم قال رحم الله يجوز كون البيان أضعف دلالة كالأحاد يبين المتواتر والسنة الأحاد تبين القرآن لما لأن البيان يتوقف على وضوح الدلالة لا على قطعية الثبوت البيان يتوقف على الدلالة وقوتها ووضوحها لبيان الإجمال لا على مسألة الثبوت من عدمه واعتبر الكرخي المساواة بينهما فيبين القطع بقطع والظن بظن وأما الآمدي وابن الحاجب فاشترطا كون البيان أقوى ونظر إلى اعتبار آخر يعني هل يعتبرون بيان السنة للقرآن ممتنعا التحقيق الذي ذكره بعض الشراح على ابن الحاجب وأنه هو مراده بمسألة اشتراط أن يكون البيان أقوى من الإجمال حتى يصح البيان به أنهم فرقوا بين بيان الظاهر كالعام, والخا... كالعام مع الخاص ومطلق مع المقيد إش يعني؟, يعني يأتي النفظ عاما واللفظ العام يعتبر المخصص بيانا له لأنه يخصص بعض أفراده ويقصر العام على بعض أفراده فبين أن العام ليس مراد منه عمومه الظاهر بل ما يبقى منه بعد التخصيص، وكذلك يقول في الإطلاق مع التقييد يقول إن كان البيان تخصيصا لعموم أو تقييداً لإطلاق فلا بأس ولا يشترط أن يكون البيان أقوى، لكن في الإجمال الذي لا يفهم معناه فلا بد أن يكون المبين أقوى. ليش؟ قال لأن البيان في المجمل الذي لا يفهم رافع للإجمال والرافع لا بد أن يكون أقوى بخلاف المجمل فيحصله على كل حال يعني هذا التفريق عند ابن الحاجب الذي قرره بعض الشراح في التفريق بين بيان الإجمال وبيان العموم والإطلاق العموم له دلالة ظاهرة والإطلاق له دلالة ظاهرة فدلالته الظاهرة إن صرفتها عن ظاهرها أنت صرفت ذلك الظاهر وألغيته فيحتاج إلى بيان أقوى أما المجمل فتكفيه أدنى دلالة ولا يشترط فيه هذا تفريق يقرره بعضه وأنه صنف رحمه الله ذكر ما عليه الأكثر من الأصوليين وهو يجوز كون البيان أضعف دلالة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ولا تعتبر مساواته للمبين في الحكم نعم لا يشترط أن يكون البيان مساويا للمبين يعني للمجمل الذي وقع عليه البيان لا تعتبر مساواته له في الحكم المسألة السابقة في ضعف الدلالة وقوتها وهذه في مساوات البيان للمبين في الحكم وعدمه والمقصود بالحكم ومراتبه أحد أمرين إما أن تقول أن يسأل عن الشيء فيجيب عنه وعن غيره أو عن شيء سواه فهذا لم يتساوى فيه البيان مع الإجمال ومثاله سئل عن الوضوء بماء البحر عليه الصلاة والسلام فقال هو الطهور ماءه الحل ميتته فلم يكون البيان مساويا للمبين في الحكم بل تعداه وذكر فائدة أخرى تضاف إليه أو يكون المراد مراتب الحكم يعني من حيث الوجوب والاستحباب التحريم والكراهة يسأل عن الشيء فيجيب عن ما هو أعلى أو أدنى يسأل عن الوجوب فيفيد بالاستحباب أو العكس فذلك أيضا مما لا تشترط فيه مساواة الإجمال للبيان في الحكم وهي بخلاف الصورة السابقة والله أعلم أحسن الله عليكم قال رحمه الله ولا يؤخر عن وقت ولا يؤخر عن وقت الحاجة وهنا مسائل ختم بها المصنف رحمه الله الباب وهي من أشهر مسائل البيان في كتب الأصوليين ويترجمون لها بقولهم تأخير البيان عن وقت الحاجة وتأخير البيان إلى وقت الحاجة فالمسألة ذات شقين والمقصود بتأخير البيان عن وقت الحاجة أو إلى وقت الحاجة أن يأتي في الشريعة تكليف أمرا كان أو نهيا لكنه يبقى مجملا يحتاج إلى بيان فهل يجوز أن يكون في الشريعة نص دليل يعني فيه إجمال لا يمكن للمكلف معه الامتثال ثم يتأخر بيان هذا الإجمال هل يجوز سينقسم الجواب عن هذا السؤال إلى قسمين أن يقال تأخير البيان إلى وقت الحاجة وتأخير البيان عن وقت الحاجة السؤال ما وقت الحاجة؟ ما وقت الحاجة؟ حاجة المكلف إلى العمل بذلك التكليف صلا دخل وقتها أو المقصود بالحاجة ضيق الوقت وخشية فواته قولان بالأول قال الباقلاني وبالثاني قال أبو الحسين البصري على كل حال هي صورة هل يجوز أن يرد التكليف بأمر بالصلاة أو بالصوم ثم يأتي رمضان ولم يبين لنا حكم الصوم وشروطه ومفسداته ومفطلاته وأوقاته هل يجوز أن يأتي الحج ويؤفرض ثم يأتي وقت الحج ولا يبين للأمة صفة الحج فكيف تمتثل طيب ركز معي لا خلاف بينهم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأنه سيقع المكلف في تعجيز واستحالة يكلفه الله بشيء ثم لا يبين له كيف يمتثل هذا مستحيل ولا يجوز وقوعه في الشريعة إلا على قول من يجوز التكليف بالمحال وهو قول لبعض المعتزل وقال الحكمة من ذلك ابتلاء العبد واختباره ومعرفة صدق إيمانه إلى آخر ما هناك وهو قول مرجوح مرفوض عند الأصوليين إذا قال مصدر للمسألة ولا يؤخر عن وقت الحاجة ما معناه لا يرد في الشريعة إجمال يبقى مجملا يتأخر بيانه عن وقت حاجة المكلف إلى الامتثال بذلك وفائدة تقرير المسألة ماذا لها فائدة فقهية قل أن يذكرها الوصوليون ولا ينتبه لها الطلاب يعني قررنا أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة طيب لا يجوز يعني هو أنت أنت تحكم على الشريعة ما الذي يجوز لها وما الذي لا يجوز حاشا لكنك تخبر عن مسألة تقررها قاعدة لتستفيد منها في في النظر في الأدلة كيف يعني إذا تقرر عندنا أنه لا يمكن لا يمكن لم يرد الله عز وجل أن يكلف عباده بتكليف يبقى مجملا إلى حين وقته ثم لا يعرفون كيف هو فائدة هذا ما هو أنك إذا وجدت نصا في نصوص الشريعة في العبادات في التكاليف في أي باب من الأبواب ثم وجدت دليلا آخر فيه بيان لبعض ما يتعلق بذلك الحكم لكنه بعد امتثال العباد وتكليفهم لا يسعك أن تجعل ذلك بيانا أنه وقد تأخر يعني من أشهر أمثلته مثلا تطبيق الفقهاء لحديث ما يلبس المحرم سئل عليه الصلاة والسلام في إحرامه من ذي الحليفة لما تجهز الإحرام ما يلبس المحرم من الثياب فأجاب عليه الصلاة والسلام لا يلبس المحرم العمائن ولا البرانس ولا الخفاف ثم قال عليه الصلاة والسلام وهو يبين ما يلبس في رجليه قال وللبس النعلي إلا أن لا جد إلى الخفين فليقطعهما من أسفل الكعبين ما يجوز له أن يلبس الخف وإذا لبسه محتاجا فعليه أن يقطع الخف حتى يكون تحت الكعب فيكون في كالنعل ويسأل السؤال ذاته صلى الله عليه وسلم وهو في عرفة هذا في حديث ابن عباس وذلك في حديث ابن عمر فيجيب بجواز لبس الخف للمحرم ولم يذكر اشتراط القطع هذا الآن بيان في وقت حاجة في عرفة الآن هذا الموقف فيجيب بهذا الجواب وليس فيه ذلك الاشتراط هل يسعك أن تقول هذا الجواب ليس مكتملا وعلى العبد الذي سأل أو الحج الذي سأل أن يرجع فيبحث عن القيد السابق المذكور في ذي الحليفة لينزل عليه الحكم وعليه أن يقطع الخف تقول هذا بيان في وقت الحاجة فأنا أستفيد من هذا أن الجواب في هذا المقام كافي وأن الحكم المقرر في هذا السياق هو الصحيح شرعا والذي يكفي بدليل أنه لو كان يحتاج المكلف شيئا آخر لذكره له عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء صلاته جعله الفقهاء عمدة في بيان أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها فعامة ما ذكر جعلوه أفعالا أركانا في الصلاة وما لم يذكر في حديث المسيء صلاته من مختلفوا فيه جعلوه عمدة في عدم إفادة الركنية فيه إذ لو كان ركنا في الصلاة لذكره هذا موضع بيان وسينصرف بما علمه إياه ولو كان ركنا ما تصح الصلاة إلا به لذكره ولهذا قال الحنفية ما ذكر الفاتحة قال فقر ما تيسر معك من القرآن ولو كان عمدة لا تصح الصلاة إلا به لذكره مع قاعدتهم الأخرى أن الزيادة على النص نسخ والقرآن قد اكتفى بما تيسر فالمقصود أن هذه القاعدة لها تطبيقات فقهية ليست مجرد أن تفهم قاعدة بدهية أن البيان إذا جاء وقت فعله لا يجوز أن يبقى المكلف غافلا جاهلا ما يفهم بل لا بد أن يكون مستوفي للبيان هذه مسألة مهمة ينصون فيها على ما يكتفى بما ثبت عن الشرع في حكم مسألة ولو تأخر البيان فيه أو زيادة عنه في وقت لاحق اعتبارا بأنه لو كان بيانا لما جاز تأخيره نعم أحسن الله عليكم قال رحمه الله ولمصلحة هو الواجب أو المستحب كتأخيره المسيء كتأخيره المسيء في صلاة كتأخيره المسيء في صلاته إلى ثالث مرة هذه صورة ثانية تأخير البيان عن وقت الحاجة أو تأخير البيان إلى وقت الحاجة لمصلحة يكون واجبا أو مستحبة تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يصح دخل الرجل هذا المسيء صلاته رضي الله عنه فصل ركعتين خفيفتين ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى كما صلى ثم جاء الثانية فسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي ثم رجع فصل ثالثة فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي حتى قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني فعلمه السؤال ليش ما علمه من أول مرة طيب أما تقول لا يجوز تأخير البيان؟ ها وقد أخر ها قد أخر البيان للرجل قال العلماء وهذا من تقرير شيخ الإسلام رحمه الله قال تأخير البيان هنا لمصلحة ما المصلحة؟ أن يكون في مطالبته بالعودة إلى عادة الصلاة لفت للانتباه وتأكيد على أهمية ما سيعلمه ويلقنه إياه فوقع الحديث موقعه ليس عنده بل عنده عند الصحابة برواية الحديث وعند فقهاء الأمة إلى اليوم بقوله ارجع فصلي فإنك لم تصلي فبين الحديث أنه لا تصح الصلاة بمثل تلك الصلاة إذا فقدت الطمأنينة فيها لأنه نبه على مسألة الرجل أتى بالهيئة قياما وركوعا واعتدالا وسجودا لكنه فقد ما لم تصح الصلاة من غيره وهو الاطمئنان فيها كما بين له صلى الله عليه وسلم فيكون واجبا أو مستحبا يعني يكون البيان عندئذ واجبا ومستحبا وإن وقع تأخيره فيجب لخوف فوات وقت الواجب ويستحب لما هو دون ذلك نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ويجوز تأخيره وتأخير تبليغه صلى الله عليه وسلم الحكم إلى وقتها هاتان صورتان يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة والمسألة الأولى كانت عن وقت الحاجة وتقدم أن ذلك لا يصح ولا يوجد في الشريعة طيب هل يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة إلى إلى يعني يأتي البيان يعني يأتي الأمر بالحج مثلا في شعبان لكن قبل رمضان وقبل الخروج في أشهر الحج يأتي البيان. نعم، يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز عند الجمهور. عند الجمهور. أما الحنفية فيجوز عندهم تأخير بيان المجمل إلى وقت الحاجة. أما بيان الظاهر كبيان العام بالتخصيص. أو بيان الإطلاق بالتقييد فلا يجوز تأخيره عندهم لأنهم يجعلونه من الزيادة على النص وهي عندهم نسخ تنطبق عليه شروط النص وتأخذ أحكامه فيفرق الجمهور عن الحنفية في هذه الصورة تأخير البيان إلى وقت الحاجة فإذا جاء البيان إجمالا فإذا جاء الحكم إجمالاً وفيه بيان يتصل به فإن كان مجبلا فلا حرج عندهم كالجمهور يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة لأنه لا محذور في هذه الصورة لكن إن كان عاما فللعام مفهوم يستدل به وليس إجمالا أو إطلاقا فلإطلاق دلالة تفهم وليست إجمالا فهذا تأخير بيانه إلى وقت الحاجة ينزل منزلة النسخ ويتعامل معه تعامل النسخ فيما يطبقونه من قواعد نسخ المتواتر بالمتواتر والأحاد بالأحاد ونحو ذلك ويطبقون عليه الشروط ذاتها فإن انطبقت فهي نسخ وإلا فلا ويتعذر معه ربط هذا النص بذاك إن لم تنطبق عليه شروط النسخ حتى تفهم الفرقة دليل الجمهور الوقوع فإنه في كثير من المسائل والصوء جاء النص ثم تأخر بيانه إلى وقت الحاجم وعلم أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وللقرب واليتام والمساكين تخميص المغنم ثم بين عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أنه يستثنى من ذلك السلب وحكم به للقاتل ولم ينقل أيضا بيان إجمال مقارن الإجمال دائما يأتي بيانه لاحقا ولو نقل بيان الإجمال مقارنا له لو كان ذلك لنقل فكان هذا مما استدل به الجمهور على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة هذه الصورة الأولى بقوله ويجوز تأخيره الصورة الثانية وتأخير تبليغه تأخير تبليغ ماذا؟ تبليغ البيان كيف يعني؟, يعني يأتي البيان عند النبي عليه الصلاة والسلام ويتأخر تبليغه إياه للأمة أما البيان فقد وقع وأتاه الوحي لكن يتأخر تبليغه للأمة هذه المسألة فرع عن المسألة الأولى هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ فمن منع هناك جوز هنا فيجوز عندئذ تأخير البيان إلى وقت الحاجة ويجوز تأخير تبليغ البيان إلى وقت الحاجة وهذا خلاف لأبي الخطاب وابن عقيل من الحنابلة فتأخير تبليغه صلى الله عليه وآله وسلم أيضا جائز فإذا عندك صورتان يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة وتقدم صورته خلاف الله بالخطاب بن عقيل ويجوز تأخير تبليغه صلى الله عليه وسلم الحكم إلى وقتها يعني إلى وقت الحاجة نعم أحسن الله عليكم قال رحمه الله والتدريج بالبيان يعني ويجوز التدريج بالبيان كيف التدريج في البيان؟ أن يأتي البيان تدريجياً بيان يعقبه بيان, بيان ومثال ذلك أن يكون العام أن يأتي العام فيعقبه تخصيص ثم يعقبه تخصيص ثاني وثالث هل يجوز أن يرد على العموم الواحد أكثر من مخصص الجواب نعم, الجواب نعم يعني مثلا فيما سقت السماء العشر فهذا نوع من تقييد العموم ليس كل ما يكون زرعا أو ثمرا لأنه أخرج من ذلك الخضروات مثلا ليس في الخضروات صدقة فليس كل ما زرع تخرج زكاته هذا مخصص وأيضا في المخصصات كذلك ليس فيما دون خمسة سق صدقة هذا مخصص ثاني فما كل زرع يزرع بل حتى يبلغ النصاب وهو خمسة أوسق والوسق ستون صاعا فما لم يبلغ ثلاثمائة صاع لا تجب زكاته هذا مخصص بعد مخصص وهذا كما يسمونه من التدريج في البيان قال رحمه الله وذلك أيضا جائز نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله ويجوز تأخير إسماع مخصص موجود ويجوز تأخير إسماع مخصص المخصص نوع من البيان بيان لماذا بيان للعموم العموم له دلالة وهو استغراق الأفراد بالحكم يصيكم الله في أولادكم هذا عموم كل إنسان يموت له أولاد تنطبق عليه آية القسمة في النساء يصيكم الله في أولادكم إلى آخر الآية تقسيم للتركات لكل أب له أولاد أو أم لها أولاد عند الممات ماشي. سمعت فاطمة رضي الله عنها هذا الحديث سمعت الآية لكنه لم يبلغها قول النبي عليه الصلاة والسلام لما مات أبوها سيد البشر صلى الله عليه وسلم فجاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه تطالبها بإرثها من أبيها فراولها الحديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة لم تكن سمعتهم يجوز تأخير اسماع مخصص موجود المخصص موجود لم يعني لم يتأخر لم يتأخر بدلالة سماع أبي بكر رضي الله عنه ذلك المخصص، لكن تأخر اسماعه لبعض مكلفين، فهذا مما يجوز ويقع مثال ذلك في الشريعة كما سمعت، ويجوز تأخير اسماع مخصص، وهذا عندئذ سيكون نوعاً من النظر في نصوص الشريعة التي يتسع علم بعض الصحابة بها أو يغيب علمها أو يتأخر عن بعضهم وهذا كما قلت كما في حديث فاطمة رضي الله عنها لآية يوصيكم الله في أولادكم ومثال ثاني له سماع الصحابة رضي الله عنهم العمومات بالأمر بقتال الكفار حتى يعطوا الجزية عن يدينهم صاغرون ولم يسمع عمر رضي الله عنه وهو خليفة لم يسمع خبر المجوس وأنهم آخذون حكم أهل الكتاب في دفع الجزية حتى سمع الحديث من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال به كما في البخاري فربما ورد المخصص لكن تأخر سماع المكلف به فهذا لا إشكال فيه لأن المخصص أو المبين نحن نتكلم عن البيان والتخصيص بيان هذا المبين قد تأخر اسماع بعض المكلفين إياه فعندئذ لا يدخل في صورة عدم تأخير بيان عن وقت الحاجة البيان ورد لكن تأخر إسماع المخصص له نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ويجب اعتقاد العموم والعمل به في الحال هاتان مسألتان إذا ورد نص عام فما الواجب على المكلف أمران اعتقاد العموم والعمل بالعموم طيب أليس كل عام محتملا للتخصيص هل أليس كل عام محتمل للتخصيص الجواب بنى والأغلب في العمومات التخصيص فإذا كان الغالب على العمومات التخصيص ألا يجب على المكلف النظر والبحث فيما يمكن أن يكون مخصصا قبل العمل بالعموم خشية أن يقع في صورة من صور العموم غير مقصودة وقد خرجت بالتخصيص؟ هذا وارد قال رحمه الله ويجب اعتقاد العموم والعمل به في الحال يعني لا يشترط البحث عن المخصص سو المصنف رحمه الله بين المسألتين الاعتقاد والعمل أما الاعتقاد فأنت تعتقد أن هذا العام على عمومه وأما العمل فالشروع في امتثال ما جاء به النص العام سو المصنف رحمه الله بين المسألتين وابن الحاجب حكى الإجماع على عدم جواز العمل بالعام قبل البحث عن مخصص في العمل حكى إجماع على عدم جواز العمل وجعل الخلاف في مسألة الاعتقاد وجعل الخلاف في مسألة الاعتقاد هل يجب اعتقاد العموم في الحال بعد وروده أم لا بد من البحث عن مخصص حكى الخلاف هناك أما العمل فحكى الإجماع على أنك لا تعمل بالعام حتى تتأكد من عدم وجود مخصص أو من وجود مخصصين فتخرجه من أفراد العام. هذا الخلاف بين الأصوليين اختار فيه المصنف رحمه الله الوجوب في الصورتين اعتقاد العموم في الحال وامتثاله بالعمل قبل البحث عن مخصص ومن اشترط البحث عن مخصص لهم فيه تفصيل إلى متى يبحث عن مخصص فمنهم من يشترط حصول القطع بعدم المخصص. ومنهم من اكتفى بغلبة الظن ولهم في ذلك تفاصيل تطول واكتفى المصنف رحمه الله بإيجاب اعتقاد العموم والعمل به وجعل ذلك داخلا في عمومات ما يجب على المكلف إذا سمع أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام أو النهي أو أي تكليف بصورة من الصور يجب عليه اعتقاد العموم إن كان اللفظ عاما وامتثاله حتى يقف على المخصص وليس العكس أن يتوقف حتى يستوفي النظر ومن أهل العلم من فرق تفريقا لطيفا بالتفريق بين زمن النبوة وبعد ممات ما النبي عليه الصلاة والسلام كيف يعني قال أما الصحابة في زمن النبوة فإنه يجب عليه معتقاد العمل به في حينه لأن الوحي كان ينزل والشريعة تتدرج بخلاف انقطاع الوحي وموت النبي عليه الصلاة والسلام فإن الشريعة قد تمت فيمكنه استفاء البحث والنظر في الأدلة إن كان لذلك العموم مخصص أو لا فعندئذ يلزمه طبعا ويفرق هؤلاء بين أهل العلم وبين العام فالعامة لا يسعهم أصلا ما لا يطيقون فيقول لهم يجب عليهم البحث وهم ليسوا أهل الله إنما الكلام عن من كان أهل لذلك والله أعلم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وكذا كل دليل مع معارضه كل دليل مع معارضه كذلك حكمه ما هو؟ يجب عليه العمل به قبل البحث عن معارضه كالعام يعارضه المخصص كالمطلق يعارضه المقيد له كدلالة أمر أو نهي يعارضها قرينة تصرف ذلك الأمر أو تصرف ذلك النهي الأصل في المكلف إذا وجد الدليل أن يعمل به فإن وجد ما يعارضه نظر إلى سبيل دفع ذلك التعارض الظاهر الذي يكون بين النصوص وإلا فلا يجب عليه ولو افترضنا ذلك لتعطلت النصوص وتعطل الحكم بالشريعة لأن كل دليل يحتمل أن يكون له معارض إما معارض في الحكم أو معارض في الدلالة أو في شيء مما تقدم ذكره فجميع الظواهر مع ما يعارضها لا يشترط فيها التوقف بل عليه الشروع فيه هذا على الصحيح الراجح عند الجمهور خلافا لابي الخطاب بن الحنابلة والحلواني وأكثر الشافعية وإليه ميل شيخ الإسلام أنه متى وجد الدليل العام فيجب التحري عما يعارضه إن كان خصوصا أو كل دليل حتى يقف أو يغرب على ظنه عدم وجود ما يعارضه ليتسنى له العمل به ها هنا انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى عن باب البيان وبه تم مجلسنا في هذا المجلس بعون الله تعالى سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين واجعل يا رب ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا واجعله عونا لنا على فهم دينك وطاعتك على فهم كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم واجعلنا يا رب من العلماء العاملين الربانيين المخلصين وارزقنا السداد والصواب والتوفيق في القول والعمل واصلح لنا النية وهي لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل يا رب وسلم وبارك على عمدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته